أسائلتهم متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون طريقت ان لا وَمَا تَنَزَّلَتْ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَأْوُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ بَعْنِ السَّمْعِ لَمَعْزُونٌ فَلَا أعترفك الأطرابيل وأذرأش عتك الأطرابيل وخفّ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إن فإِنَّ عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم, وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين قبك في السجد إهُ وَ السَّم هل الأ نَّكُم على من تنزل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً وتصروا ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا